منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حس يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني, ظني, ظني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي جا امني فيك جميلن حسني يا ربي ظني فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني يا يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي İzfir ya Rabbi zinubi, ve istur ya Rabbi يا معين اعني علما زدني العفو منك الى والذنب جاءني هل العفو منك الى الهي والذنب جاء فيك جميل حسن يا ربي والظن فيك جميل حسن يا ربي حسن ظني ما لي إليك وسيلة إلا الراجأ يا ربي ما لي إليك وسيلة إلا الراجأ يا ربي فإذا رادت يديا من ذا يجيب دعايا فإذا رادت يَدِي من ذَا يُجِيبُ دُعَائِهِ أَنْتَ مولاي ارحمني وَعَفُوٌّ عَنِ علما زدني, زدني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء ظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني حسن ظني حسن ظني